وَل قَدَا أَرْسَناامُ سَابِ آياتنَا أَنْ أأَْجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُلُماتاتِ إلَ النُور وَذَكِلون بِأََّّمِلل إِ فِي ذَلِكَ ل آيات لِكُلّ صَبَّّارٍ شَكور وَإِذ قَالَ مُسَال قَوْمِهِذكُر نِعممَةَ اللهَّ عَلَْكُم إذ أَن جَاكُمْ إِذْ أَن جَأَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَقَالُوا إِنَّ كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَ تُرْسِلُونَ إِلَى اللَّهِ شَكًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لكم.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 قاللََتْ لَمْ رُسُلُوم إِ نحْنُ إِلَّا بَشَر مِثْلُكُمْ وَلَكِ النَّو اللهَّ وَلكِ اللهَّ يَمُن عَرَامَيَّ شَاء مِنْ ععَبَادِ من وَمَا كانَانَ لَناَا أَن النَّأتِييَكُم بِسُلطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللا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 ذالكا لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفته وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و يسقى مما يَتَجَرَّعُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عذاب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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها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 قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَّى النَّارِ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً بِقَبْلِ من, مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ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 فمَن تَ بِعَِي فَإَِّ مِي وَمَنْ عصَانِي فَإِكَ وَفُور الرحيِيم رَبَّنَ إي أَسكَنتُ مِذُ الرِيَة بِواادٍ وَيْرِذِي زَوَعن عِندَ بَيتكَ الْمُحَروى مِ رَبَّّنَا لبمُ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 ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يردد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 وَإِن كَانَ مَكْرُومٌ لِتَنزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى لِيَجْزِ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِيَجْزِ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَغَ النَّاسَ وَلِيُنْذَرُوا به